الله الرحمن الرحيم إذا السماء انتقت وأزنت لربها وعقت وإذا الأرض مدت وحلقت ما فيها وتخلت وأزنت لربها وعقت يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدأ فَمُنَاقِفِ من مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُؤَاخِذُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُؤَاخِذُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُقْلَبُ إِلَى أَهْلِهِ مَثْرُورًا احتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيدا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظنحا لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقاسم بالشفق والليل وما وثق والقمر إذا اتثق لتركبون طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤون تبشرهم بأذاب نليم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون